Thank you. خايف ليك ولي عذبو كاسيدي خايف ليك ولي محنو كاسيدي قل لك بحطير الحر شربنا نسلعي شو حلوة وما يعرفش اللي بي خايف عليك ولي ما وكاسدي خايف عليك ولي محر وكاسدي خليك الحر شربنا لسلعين وتباتنا بالمبصار Back name so